هل أتاك أبيث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عالية لا تسمع فيها لغيا فيها عين جاريا فيها سورة مرفوعة وأكوام منطوعة ونمالط مصفوفة وزرابي مبثوثة خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُقِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مذكر لَسْتَ عَلَيْهِمْ إِلَّا فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا